الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتبعب ولاغه ودعب ما الحديث منسولا حول أحكام الجنائس من متصر الشيخ غليل بن في لفق الإمام المالك رحمه الله تعالى عليه وأتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول رعض المندبات التي أوربها المصنف رحمه الله والتي تتعلق بتجريع النيف وبصلاة الجنازة وقدرتي وما يتعلق به. أقول بالله التوفيق مما ذكره المصنف رحمه الله من مندبات التشريع ومندبات صلاة الجنازة ما يلي قال ومشي المسيئين وإصرعوه وتخدوه وتأقل راتل ومرأة وستها بكثة ورفع اليدين لأولى التكبير. وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإسرار دعاء ورفع صغير على أكف ووقوف إيمان بالوسط ومن كبير مرأة ورأس ميت عن يمينه. انتهى كلام المصنف رحمه الله هذه المنجوبات أبناء نطلق تتعلق بالتشريع وتتعلق بصلاة الجنازه. وكان الأشجر بالمصنف رحمه الله يرتبها اولا مندوبات الصلاة ثم بعد ذلك مندوبات التشريع ولعله ذكرها لان التشريع يشنر حالتين الحالة الاولى التشريع من البيت الى المسجد حتى تؤدى عن صلاة الفنازة وهذا يجتمع على قمن جنازة والسير معها امام الخلف او على الجواند والحالة الثانية التشريع بعد انقراء صلاة الجنازة والذهاب بها الى القبر اولا ما في فضل تشيع الجنازة والصلاة عليه حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من سيد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيرات ومن سيدها حتى تدفن فله قيراتات قيل ومن قيراتات قال مثل الجبرين العظيمين حديثه رضي الله عنه وارضاه المعروف في حقوق المسلم على المسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فأنصحه وإذا عطس فحمد الله فسلمته أو فسلمته كلاهما كلا لغتان في الكلمة مرض فأوضه وإذا مات فأتبعه فأتبعه مرون عند البطريين من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابه وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من أجل قيراتين كل قيراط مثل أطول ومن عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع قيراط. يعني إلى حديث الوروا في فضل تبويت الجنازات والصلاة عليها كثير وهذا أبواب عظيم من أبواب الثواب ومن أبواب الخير لأن حضور الجنازات فيه منفعة تعود على الميت وتعود على الحي فعودها على الميت جناز الثواب الكبير وعودها على الحي إذ فيها نوع من التسعة فعودها على الميت فيها نوع من الشفاع وعودها على الحي هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث الذي قمناها المندبات التي ذكرها المصنف تتعلق بالتشريع أولها المشي المعنى أنه يندب المشي في المسيحي جنازا ويكره لهم الركوب إلا إذا كان بهم عجز أو كانت المسافة بعيدة ما بين البيت وما بين المكسر وما بين المسجد وما بين المكسر والتراهي بالنسبة لعملية الركوب هي في استهاد فقط وليس في العودة يعني لا برس ان يركب عائدا اما ان يركب وهو خارج خلف الجنازة او مع الجنازة فهو مكون والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث ابن سهوه انه اتي بجابة وهو مع الجنازة لسأبع ان يركبها فلما انصرف اتي بجابة انفركب فقيل له فقال ان الملائكة كانت تمشي، فلما اقل يركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. حديثه كان فيه علة واضحة جدا وهي علة للنبي عليه الصلاة والسلام رفض الركول بسبب جمع الملائكة الا انه يستغل به على العلم من المندبات ايضا ان على الناس في المشي بالجنازة سواء كان اللي يسرع حامل الجنازة او المشيع بالجنازة مع امراض ان السرعة لا تشتمل على هرولة ولا اضطراب ولا اكمال بالسكينة ولا تضيق على الناس ويؤيد الإسراء ما روي على الحديث رضي الله وعلم وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قام أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكون سرع ذلك فتروا تضعونه عن رفض وانظر لهذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعكس الصورة فلا يقول وإن تكون سيئة يعني يقول وإن تكون سوى ذلك وإن تكون غير ذلك وهذا من قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وحسن بلاغته التي لا يعلوها بلاغ ويمغي أن يكون المشي قصدا يعني مشي السعي المتوسط فلا هو هر ولا, ولا هو تباط وخاطروني عن أبي بردة مأبي المصطفى عن أبي أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تم خدو نخبر زخة يعني متراقص في المشي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصص. ويقول الإمام الفسر: أن الله إذا مشى المشيع أو وتقدم حصل له ثلاث فضائل، وإن تأخر الراكب حصل له قبيلتان، وإن تقدم حصل له قبيلة التشيع فقط. لنا وقت هن هنا أبناء رسول الله. وهي انه قد صاد عند بعض الناس من الغزعبلات والخرافات ان هناك من الموتات ما تطير او ما تسرع او ما تمر ويوجدين في ذلك قصصا ينتقلونها على بعض ممن حدثوه او على بعض ممن اتصف بصفة الولاية حسب ما يفهم الناس كيفون الولاية ويقول ان الميت فلاني حصل له طيران ونحل ذلك وهذا لم يرد عليه جريد الصحيح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعلم فيما وقفنا عليه من كتب السنة وفيما علمناه من مشايخنا ان صحاريا تار بنعشه او ان تارعيا فر بنعشه او هرب بنعشه كما يحدث الكثير من العامة في بعض البلاد فهذه كلها غرافات وبدع لا اساس لها ولا اصل بل انها في بعض الاحيان قد يكون قد تكون الجنازة سقيلا وقد يكون الحاملين لها ضعفاء فيضطرون إلى الهوالة والسعيد فيفتتن الناس لذلك ويرون إن الجنازة تسل لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نحن الأحياء بالإسراء يعني الخطاب لنا نحن الأحياء بالإسراء والجنازة من, من المندوبات كذلك أن يكون مسيّع الجنازة متقدما عنها وليس متأخر يعني يمشي أمامه وهذا مقيد بإذا كان مسير راجل وليس راكف يعني إذا كان سائر على الرجلين بالنسبة للنساء بالطبع إذا أذننهن في السير مع الجنازة يسيرن خلفها ولا ينشين أمامها فرصا على السط. وإن كان بعض العلماء قد قال إنه لا بأس بالمشي خلفها أو أمامها أو بجانبها يمينها أو يسارها يعني لا بأس المشي خلف الجنازة على أي كيفية أو على أي نحن من المندوبات أيضا وهذا ما يتعلق بالمرأة الميتة أنه ينذب سطر نعشيها أو سطر المحمل الذي تحمل فيه في قبة ونقوية مبلغة في السطر لأن نساء في جميع الأحوال حالهم مبني على السطر والسطر هنا مندوب في حالة الحمل وفي حالة الدفع لكن هنا سطر نعشي في قبة أو لحاف أو بطانية الغطاء غطاء بالنسبة للرجال لم يرد في الله هو مخالف مسل من دوافع الصلاة صلاة جنازة لا غيره المصنف على النحو التالي: رفع اليدين بقول التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإصرار دعاء ورفع صغير على أكف وكف إمام بوسط ومن كبين المرأة ورقص الميت عن يمينه. هذه المنذبات تتعلق بالصلاة. أولها أن يرفع الإنسان يديه عند التكبير الأولى بوقية التكبيرة. لأن الرفع في وقية التكبيرات مخالف للقلب. وهذا مشهور المذاق. في رواية عن الإمام بأنه يرفع في كل التكبيرات وفي رواية ثالثة بأنه لا يرفع مطلقًا في أي تكبيرة من التكبيرات والمشهور الرواية الأولى بأن رفع يديه في تكبيرة الأورامي فقط بأن تكبير الإحرام كما ذكرنا في الصلاة هي فرط ورفع اليدين فيها صلاة على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستحبات كذلك بالنسبة لمسل الجعازة أن يبدأ قبل الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحمد وهذه القراءة ليست طبعة الفاتحة وليست صغة الصلاة الإبراهيمية النعودة عند الفطهاء الذين قالوا بأن الصيغة الإبراهيمية من أول الله مصلي على محمد وعلى آل محمد تقال بعد التكبير الثانية في الجنازة كان سبق لنا أنه لا تقرأ الجنازة الفاتحة وذكرنا أن الأوجة فيها القراءة فروجا من هذا اختلاف وهذا ما قاله المحققون كبار في المذهب الإمام القراثي رحمة الله تعالى عليه أنه قال من الورع قراءة الفاتحة فروجا من الخلاف. لكن هنا المصنف يقصد أن ي... أن بعد أن يكبر الإنسان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع الدعاء وإذا ذا الإنسان الميت استحب له أن يكون الدعاء سرا لأن الدعاء في السر أوقع في النفس من الدعاء في الجهر والدعاء في السر محتوي على الثناء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وان الصرار أفضل بالنسبة للأطفال الذين صغار السن او كالربيعين ونحويم لا يستحب لهم ان يحملوا على نعش ولكن يرفع الطفل على الأكفي ويحمل في اليدين لان الحمل على النعش بالنسبة للأطفال الصغار في نوع من المباهاه والتفاق وهنا المرب الصغير الطفل ليستطع حمل على اليدين اما من لم يستطع حمله على اليدين فيحمل على الدابة او يحمل على النعش ولا بأس بذلك كان قال الامام الاشهد رحمه هنا نتكلم عن صفة الوقوف في صلاة الجنازة او على الجنازة اثناء الصلاة اهنا عندنا اللي حيصلي على الجنازة امام ومأمور منفرد وهناك رجال وهناك نساء بالنسبة للامام وبالنسبة للفاه يعني اذا كان يصلي على الجنازة شخص واحد فقط او امام يمدد في هذه الحالة ان يقف عند وسط الرجل وعند رأس المرأة او عند منكبين وهذه عكس ما قاله زنور العلماء من انه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة المصنف رحمه الله, الله منع ذلك يعني منع الوقوف عند رأس المرأة واستحبه منع الوقوف عند وسط المرأة واستحبه عند رأسها وعلته كما ذكرها بعض السرات ما هو يقف عند الوسط حتى لا يتذكر شيئا يشغله او يفسد عليه الصلاة مع ان جمهور العلماء او اكفرية العلماء كما روي من حديث عبد الله بن بريدة عن سامرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها والحديث عند الامام ابن قاري رحمه الله ورؤية ذلك عن همام بن يحيى لأبي غالب الخيار قال فئت أنس ابن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي فلما رفع بتي بجنازة امرأة من قريشي او من الانصار فقيل له يا ابا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلانة فصل عليها فصلى عليها فقام وصفها وفينا العلاء بن جياج عدوي فلما رأى اختلاف قيامي على الرجل والمرأة قال يا ابا حمزة كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا الحديث مروي عند الإمام أحمد والإمام التحاوفي فره معاني الأصار وإسناده حسن كما علق ليش إشتعيه أرمئه رحمه الله بالحق أنه مع اختلاف الآثار في مسألة أين يقوم الإنسان من الجناثة بالنسبة للإمام والذات نقول إنه ليس في ذلك حد لازم من كتاب الله عز وجل ولكن فيه شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لان فيه شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ أو فليفعد بي ولكن إذا خلف ذلك فلا بأس يعني لو أخذ برأيك المالكية وأنه يقف عكس ما في الحديث فلا بأس هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للنأمور يقف على ما نحل ما تقدم في صلاة الجماعة في القول المصنف ويقف ذكر عن يميني يعني يصف كما يصف في صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة إذا صلت على مرأة نكيان تقف حيث سيئة في أي مكان لكن لو صلت على رجل فضا كيان النور كذلك والتعديل يقتضي أن يتقس عندما كري الرجل يعني يفعل في صلاة المرأة على الرجل ما يفعل في صلاة الرجل على المرأة ومن المندوبات المتعنيقة للقُص أيضا أن يكون رأس الميتي عن يمين الإمام أثناء الصلاة يعني يجعل الرأس عن يمين والأرض على يسار أما في الرؤوس الشريفة فتجعل الرأس على يسار الإمام إجها رأس الرئي صلى الله عليه وسلم وذلك من ذلك تقدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لو عكس وجعل الرأس على اليسار فلا بأس بذلك ولا بأس أيضا لو أخطأه في الترتيب بالنسبة للجنازة يعني قدم النساء على الرجال قدم الصغار على الكبار قدم الرجال على النساء لا بأس بذلك ولا إعادة ولو علم قبل الدفن الكربي فلا يمزموا إعادة ثم تكلم المصنف رحمه الله عن منذبات تتعلق بالدفر أو ما بعد الدفر وقال رحمه الله ورفع قبر كشجر مسلم وتأكلت طيبا على كراهته أي صفق وحفق طريب فيه ثلاثا وتهيئة طعام لأهله وتعزيته وعدم عمقه اللحن وترجع كل على اي منى مقبله وتدوبك ان خالف الحضاره كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من اسلم لمقبره الكفار ان لم يخط التغيير وسده بلبن بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم اجر ثم قصب وسنه التراب اولاه من الكاذب هذه المسائل منها ما يتعلق بالقبر وصفة القبر ومنها ما يتعلق بالخطأ في عملية الدفع فنسألت تسميم القبر ورفعه عن الأرض أول ما ذكره المصنف رحمه الله تسميم القبر عندما يصينا أن يرفع القبر من يقدار شيء وأن يسنم كسنان البعير فلا يسوى القبر في نفسه ولا يصفى يعني يهال عليه التراب ويسنم كسنين سواء كان هذا التراب. صلب يريف او كنار الطرق ناعم ولا يصبت حتارك في كل مستوى القرب الدليل على عملية التسنين الحديث المروي عن سيدنا سفيان الكنار انه حدث انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسنن وهذا ما كان عليه قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومازال اللي نقول رحمه الله يبين الهيئة محترق المتعكمة محترين في المسألة فيقول يجعل وسطه تهيئة السناب وانما ستحب ذلك ليعرف به يعني ليعرف ان هذا قد كما هو في مياه البقية للمدينة هنا ورنة ويمدين على التسليم فناداء السبيل وترهام مالك لرفعه محمولة لرفعه محمولة على رفعه بالبناء لا رفع ترابه على الارض المسلمة يعني فراهت ان الملك لهذه المسألة لأنه يحملها على الرفع بالبناء يعني يسمى البناء إنما الرفع بالطراب يسمى فلا اتكالف وعلى هذا تعورها القاضي عياض، وقال لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسلمنا كما في البقية وكذا قبر أبي ذكر معمر وهو أثبت من رواية التسطيع قال لأنه شعار أهل الكتاب وزي الروافد أو منهج الروافد ومنهج أهل الكتاب في عملية جالين على الرفع من الأرض نار الله القاصر بن محمد بن أبي واطل قال دخلت على عائشة من مؤمنين بيتها فقلت يا أمه يا أمه اكشتي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبين فكشفت لي عن ثلاثة حبور لا مشرفة ولا لاعطئة مفتوحة لبطاء العرصة الحمراء مجموع الحديثين يدل على ماذا يدل على ان القبر ينبغي ان يرفع عن الارض بحيث يتميز عن بقية اجزاء الارض ويدل على عملية التسليم التي ذكرها المصنف وهما يقول المصنف هو تؤولت ايضا على تراهاته يعني المدونة تؤولت على تراهات التسليم وعلى استحباب التسليم وهذا تأويل اخر من ذوي التسليم وليس التسليم يعني يضع على القبر سطح كان كالمستبع ولا يصور. وذلك هذا التأويل حديث مروي عن ابن هياج الاسلي قال قالني علي ابن ابي طالب ألا أبعثك على نادع ثاني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا صدر يعني حديث بيذن علي يأمر بتسلية الفرور جميعا للأرض مره عند الإمام مسلم والنسائي والترمزي ناتي بعد ذلك إلى مسألة الحسو على القبر يعني حسي حسيات من الطراب على القبر منذ هذا القريب من القبر وقد يحمل معنى القربة هنا على القريب من الميت لكن هي من دول القريب من القبر بأن كان على شكور الطبر مثلا أن يحصي فيه ثلاث حسيات من الطراب باليدين جميعا. يقول في الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نقرجكم ثارة الاطنى مسانة حذر الطرابة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن ابن ربيعه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن نضعون وآتى القرى فحفى عليه ثلاثة حثيات وهو قائم والحديث مروح عند الإمام الدراقمي وضعفه بعد المعاصرين من المستحقات كذلك والتي ذكرها المصنف والتي اهملها الناس او قلبوها للعكس هي تهيئة طعام او اعداد طعام لأهل الميت وهذا يخاطب به الجيران والاقارب اقارب الميت او جيران او اقارب الميت او جيرانهم من من يعد طعام لاهل الميت في هذا اليوم لماذا لماذا قد نزل عندهم ونزل بهم ما يؤلمهم ويسعون عن الطعام وفعلا احيانا ينشغلوا عن الطعام فلا يتغدى الإنسان ولا يتعشى، وما تمر عليه الثلاث رشبات ولا يتناولها بسبب انشغات هنا من ذلك التوابط والتراحم والتعاطب بين المشتلين أن يقوم الجيران والأخارب بكهياء طعام من الناس وهذا غارب في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاءنا ناوي جعفر في نقطنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر الطعام فقط اتاهم ما يشغلوا والعجيب ان هذه الشنة فماتها كثير من الناس او عكسوها فبدلا من ان يقوم بتهيئة الطعام او اعضاء الطعام له الميت يقوم آل الميت انكسل اجابة الببائق وعمل ما يشغل الولائم في كثير من البلاد فس يتكلفوا في ذلك عناء القجن وعناء الغرب للطعام لمن يحضرها العزاء ومناتها وقد شاهدنا في كثير من البلاد انهم يقيمون يسبحون زبائع بعض هذه الزبائع يسمونها ونيثة للميت يعني تؤنسه في قبر من هذه الزبائع لا سينا عند الموت يعني يسبحوا الزبيحة ويضعون النعش يمروا من قبر وهذه عادة من في بعض بلاد أو بعض القرى في بلاد مصر وأحيانا يسبحون في يوم وقفة عرفات الزبيحة يسمونها فدول الميت يقول انها تفديل من النار قد وفق الله عز وجل الدعاة والأئمة والأولئك لمحاربة مثل هذه البدع حتى تخلصت وأصبحت نسبة قليلة جدا في البلاد المصرية الحمد لله عز وجل على إزالة تلك البدع من عقول الناس كل مسألة الطعام مكلوبة لأهل الميت أن يفعلوا الطعام من الجيران على سبيل الاستعارة مسألة العكس إن الناس هي نفسها أهل الميت اللي يعملوا طعام ويقينه ما يشمل وليمة يعتبر معه من النياحة وخضروا لي عن سيدنا جاهيود ابن عبدالله البجلي انه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنية عطى الطعام لعدى دفنه من النياحة يعني كنا نعتبر هذا الكلام نوعا من انواع النياحة على الميت يرحم الله الشيخ السيري هو من ائمة الشق المعاصرين صاحب الكتاب واساس كتاب الفقه المثال 4 حيث يقول ومن البيع المقروهة ما يفعل الان من لبن الزبائع عند خروج الميت من البيت او عند القبر واعجاز الطعام لمن يستمر التعزين وتقديمه لهم فما يفعل ذلك في الافراح ومحافر السرور واذا كان في الورث تخاصر عن ضررة البيوت حرم اعجاب الطعام وتقديمه نحن سبق لنا وذكرنا ان الوارث لو تحكم الزيادة على الكفر لا يُقضى بها ولا يُجبر على دفعها إلا إذا أوصل ميل لذلك فما ذلك بما يفعله الناس الآن من المبالغة في الطعام والمبالغة في الشراب وكأن الموت انقلب إلى فضلك نأتي بعد ذلك إلى مسألة التعزية مسألك التعزية من المسائل الهامة جدا واللي فيها معاني اجتماعية ومعاني نفسية هامة جدا وفيها وصلة بين الناس التعزية معناها عند العلماء الحمل على الصبر بوعد الأجر يعني يقول للمي... لأهل الميت كلاما يحملهم فيه على الصبر. ما الدعاء بالميت والمصادر وهنا فيها ثواب كبير واليمان ابن القصر رحمه الله يقول عن تكنة مصرعيتها وفوائدها فيها ثلاثة أشياء أحدها تهويه المشيدة على المعزة وتسنية وعنها وحظه على التزام الصبر واحتساب للأجر والرضا بالقضر والتسليم لامر الله عز وجل وصل الدعاء يعني يعوضه الله من مصابه جزيلك ثواب والثالث الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له يعني نلاحظ ان التعزيه فيها منفعه للميت منفعه لاهل الميت وفيها ايضا منفعه للحال حاصل المسألة ان التعزيه نحن نحمل المصاب على العزاء ونذكره بما أعرضه الله عز وجل من الأجر إن هو صدر واسترجع وصدق الله العظيم حيث يقول الذين إذا أصابتهم أرجل الصادرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات الله ربي ورحمة وأولئك هم المرتبط فالتعزية أبناء مطلوبات مطلوبة ويجتحب فيها أن تكون بالألفاظ التي لا تقضي بصرع الله عز وجل بل وعزي بالألفاظ التي تقضي على الصدق وحضرني في تعزيك الملائكة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الكامر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاته الملائكة يسمعون نفس ولا يرون الشخص فقال السلام عليكم أهلا البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت. فبالله فتقوا وإيام فرجوا فإنما المحروم من فرنا الثواب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الآن يقول الناس ألفاظ غريبة في التعزيل يعني تجد مثلا في بعض البلاد يعزون الألفاظ مخالب شرع الله عز وجل فيقول بعض البقية في حياته ويقول بعضهم سلامة رأسك وهذه يقولها في بعض بلاد سمعناها في بعض بلاد الشام وفي مصر يقولها انبقية قياكة او طولة العمر وهي الفاظ لا لها. كما لو كان الانسان مات ونقص من عمره ونفعل في التعزية ايضا اشياء غريبة جدا من اتخاذ المقرؤين ومكبرات الصوت والمبالغة في تلك النفقات وعمل استعراضات للعزاء هذا المقوى يقرأ خمسة آلاف وهذا المقوى يقرأ ثلاثة آلاف ويتفانى في التنطيط والتمديد بالأصوات ويكثرون من المبهات في ذلك فاجمن عن اجتمال الأمر على إصراف ومنطرات وشرب دخانا ونحوه من بعض الثانيين مما لا يتناسب مع فرمة كتاب الله عز وجل ولا فرمة حدث الموت نفسه ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حيصا على ان يتغنب في موتاه تلك البدع نعم يجوز يجوز كما قال بعض المالكية الجلوس للتعزية بالنسبة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قناها جاء مقابل سيدنا جعفر وسيدنا زيد وسيدنا عبد الله ذرا واحد في مسألة او في في موقعك مؤتد ومن الواسع المذهب المسأل أن تكون التعزية قبل الدفن او بعده والأدب الأفضل أنها بعد الرزوع الى الضيء وأمد التعزية ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا الرغار لكن إذا كانت جلوس يشتمل على هذه المنكرات التي ذكرناها ينبغي أن يمنع وينبغي أن لا, يح... لا ينتبه الناس أن يحرص الناس على تجنب مثل هذه الأمور وحظ يفق الله عز وجل أيضاً العلماء والتعائلة محاربة مثل هذه المنكرات حتى تقلصت كثيرا في كثير من البلاد. ورحم الله ورحم الله القائد في التعزية إني معزيك لا أمي على ثقة من الحياة ولكن سنة فيه فلن معزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاشي لأن التعزية مواساة المقام الأول ونيل ثواب من عند الله عز وجل والدليل على مسألة التعزية أحاديث منها حبيب سيدنا معاوية بن قرى عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابي وفيهم رجل له ابن الصغير يأتيه من خلف ظهري فيقعده بين يديه فهلق فانتنع الرجل أن يحضر الحلقة بذكر ابنه عليه فتقدر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماني لا أرى فلانا قالوا يا رسول الله ذنيه الذي رأيته هلق ولقياه النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن بنيه فاخبره انه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أي كان أيما كان احب اليك ان تنقع به عمرك او لا تأتي غدا الى باب من ابواب الجنة الا وجدته قد سبقت اليه يفتحه لك فقال يا نبي الله ولي اصدقني الى باب الجنة فيفتحه لي له احب الي قال فذاك لك الحديث مروع عند الإمام النسائي السنان الكبرى وعند الإمام ابن حبان رحمه الله وفي حديث مروع عن سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه المؤمن في مصيرته فساذ الله كل خضراء يحفر بها يوم القيامة قيل يا رسول الله ما يحفر بها يحفر بها, يحفر بها يوم القيامة قال يحفر بها يعني يحصل الناس عليها وهذا الحديث في الشعب الإيمان ورواه الخطيب ورواه العساكر والترميزي ورواه نحضه مختصرا بلغز من عزى مصابا ثلاغ مثل أكل ولكن الشيخ الحدان رحمته الله تعالى عليه لا عفو ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن القبر وعن صفة القبر القبر الأسجر في التراب بالتراب. بقول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نوعيدكم ومنها نبريجكم متر. والأرض تختلف دقاعه من مرضع لآخر فرناك الأرض الرخوة وهناك الأرض الصلبة القرن يفتحب فيه العمق ولكن ليس عمقا بدرجة شديدة أقل ما يكون في العمق أن يحجز الميت عن الحيوانات التي كانت في يعني في عجل مثلا متر متر ونصف حسبنا حسب مغاوية الأرض وحسب درجة أمان الأرض اللي حيحفظ فيها القرن وأن يكون القبر على وضع يمنع من تسرب الروائح ومن راحة الميتر الخاضر وهنا السنة في الدفن لنا مع شرم السنين وليس الشخص صورة اللحظة معروفة إنه إذا انتهى حفر القبر إلى المرحلة هي مثلاً في قدود متر في الميترين أو أكثر على هيئة المستطيل إذا انتهى إلى هذه المسافة عمقاً في حدود متر أو متر وربع مثلاً نصف أو متر ونصف ونقر يحفر في جانبه في الأنطف خفرة أخرى على قدر المي ويوضع فيها المي ويصد بينها وبين لقية القبر بالحجر أو نحو ذلك ثم يصد التراب بعد ذلك فيكون هذا النحط لنسبة القبر الصغير ثم يهال التراب في المنطقة اللي كان يوقف فيها الحفار وبيحفر. هذا هو المندوب عند المالكين وعند كثير من العلماء النحط وليس الفط وهذا في الارض الصلبة لكن في الارض الرخوة السوق مطلوب في الدلالة على اللحظة حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحظ لنا والصحب لغيرنا وسيدنا سعد بن نبي عقاس رضي الله عنه وارضان حينما قبل موته قال الحلو لي يحبن وانصم علي النبل نصبا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن إيشان الزعاني أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أردن فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان كبير فقال صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمعوا وأحسنوا واتفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رسول الله قال قد قدموا أكثرهم قرآن قال فكان أبي طوارفا ثلاثة في قبر واحد على كل حال وقابت في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام حكي والصحابة بعده كان يتأثر به عليه الصلاة والسلام في بعض البلاد ومصر بالذات وهو بعض البلاد الكثيرة في مصر لا يلتدون ولا يشكل يعني في مصر اكتفل سائد على ثلاث أشياء في لحك وفي فقط وفي لا لحك ولا فقط وهذا الأكثر في مدافق مصر كقرافة مصر إن وجودة في منطقة الأزهر والتي رفن لها كثير من العلماء والمشيخ لا يلحدون ولا يسطلون بل يدفن الميت في مقابر كبيرة واجهة من مقابر على هيئة حجرات متراسة بجانب بعضها كالبيوت والميت يوضع يودع ويودع بجنبه ميت ويدفنون الرجال مع النساء والنساء مع الرجال وحيانا يخصصون مقابر للرجال ومقابر النساء ومقابر صغيرة يسموها من يناد يسموها من كل ذلك مخالف بسرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا بأس لي كما ذكر بعض العلماء كما ذكر الشيخ علي تحن الله وأنه لا بأس لي حيث جرت به العادة وقد تضطروا إليه الظروف في كثير من الأحيان ويستعر عند كثير من الناس أيضا مسألة بناء القبر في الأصل في بناء القبر أن يكون من قطوب اللبن أو من التجارة التي لن تنسى نار الآن يغالون في بناء المقابر، يبنون بالخرسانة المسلحة، لما دخل النار من الحديد والأسمنت والطوب لمواد البناء السهل، ويذخرون المقابر بطريقة غريبة، ويفعلون عليها الحباد والمتسعات، وهذا أمر مخالف بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعله النموذج المثلي الذي نعرفه في مقابرنا جميعاً عشرة مسلمين. ونموث مقابر البقية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أكرم على ظهر الأرض أحد من إلا أهل البقية ليس الآن أحد أكرم على ظهر الأرض عند الله عز وجل ممن دفنوا في البقية ممن عاصر مصطفى صلى الله عليه وسلم ودفنوا على هذه الكيفية التي نراها حينما نذهب إلى المدينة البراورة نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن كيفية وضع الميت في القبر المصنف رحمه الله يقول وبدع فيه على اي منا يعني الميت يوضع في القبر على السق الايمن ورأس قناهية القبر لانها اصفة في المجال وتحلل وقت من الكفن وتمد يدي اليمنى على ززل ويعدل رأسه بالتراب ورجلها برفق ويضع التراب من خلفه ومن انامه حتى لا يقلب فإلا من يتمكن من جعله على زجل مستقبل ارتبلة الوجه وهذه كيفية سائدة في كثير من البلاد المصريين أنه يدخل على ظهر ومستقبل ارتبلة الوجه فولا لم يمكن فعلى حسب الإمكان ولا بأس لأن يدخل الميت في القبر بإجليه ويدخل برأسه حسبما يتيسر فليدخل وإذا ودع الميت في القبر يقول وعضي أمه الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تصدل بلحصة القبول وأن دعى بأي دعاء خطر على قلبي أو ورد على خاطره فلا بأس لله لكن المساني هنا رحمه الله يتكلم عن مسألة التداو لو فات الإنسان التفن على الكيفية فيسلي فيقول رحمه الله وتدورك إن تولف بالحضرات كتنجيس للليل وكترك الغسل يعني لو اعتاس الإنسان في دفن الميت ودفنه إلى غير القبلة حطعه فعلن المسلمين ان يتدارقوا ويوجيهوا الى القبل بشرط انه ان لو يكون قد تغير هذا كان بالامكان التدارق بان كانت القفرة مفتوحة ولم يصو عليه القبل لكن ان سوى عليه القبل يفوت بالتدارق فلافة لمن قال من العلماء انه اذا دفن على غير قبلة نوش عليه القبل وعيد تعديل لنخيط القبل واذا جعلت الرجلين الى الجهة غير الجهة المطلوب وان جعل الرجلين مكان الرأس انه يحول الى الحالة الصحيحة اذا كان القبر لم يصل عليه وان لا تريد ومن من غير غسل فانه يتدارد بان يخرج من القبر ويغسر ويصل عليه ان لم يخشط غير مسألة دفن المسلم في مقبرة الكفار وان انسان مسلما مات في بلد من البلاد كلها كفار ودفن في مقبرة من المقابرين ان كان هذه البلدة مقابر للمسلمين فيجب على المسلمين ان ينبشوا القبر وينقلوه من مدفن الكفار الى مدفن المسلمين ان لم يدفن يدفنوه انفردا اذا كان سينفع عن هذا الامر فهانا للميل لان يكون تتغير او تمزك دسدا فلا ينقن دل يدفن والارض كلها ملك ملك لله عز وجل فمسألك صد بما يصدق عملية اللحن يمدد ان يسجل قبر الطوب اللوي ويفصل بين الميت وبين الجانب الاخر من قبر وفاصل من الطراب بعد الملكية قل في الافضلين على الميت قبر اللوي ثم الاولاق ثم القرامين ثم الابض ثم الحجارة ثم القصر ثم يسن التراب ويسن التراب خير من استعمال الكاظر يعني الكاظر مطلوب عند كثير للعلم لأن دفن الميت في التوذيب من سنن أهل الكتاب وليس من سنتنا نحن ونقل عن بعض الصالحين قولوهم جنب الأيمن ما جنب الأيمن بأحقه التراب من جنب الأيسر وعمر أن يخطى علينا التراب دون عطاء وسابق إن هذا من كلام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه في حديثه الطويل الذي يتكلم فيه عن وصائه فيما يتعلق بدفنه الحقيقة أن المندبات المتعلقة بالدفن وغيره كثير مسألة الدعاء الميت المصنف رحمه الله تعطلها هنا والدعاء الميت كان هديا من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث رؤية سيدنا عطمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغطروا لأخيكم وسلوا له التذكيت فإنه الآن يسر ومن المستحبات كذلك انتظار بعض أهل المي الخصات بعد الدفن فترة كما ورد في حديث عبد عمرة بن العاص رضي الله عنه ورد نظر صد الجذب والحقيقة الوصية بين عمه وصية طيبة جدا وفي كلام التوائت كثيرة فالنوري في الحديث متمه ويا عبد الرحمن بن شناس حدثه قال لما حضرت عمرة بن العاص الوفاة فسأل فقال له ابنه عبد الله إن تدكي أجزعن على الموت قال لا والله ولكن مما ذا عبده فقال له قد كنت على خيري فتعلى يذكره شخفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام فقال عمر تركت افضلا ذاك كلك شهادة ان لا اله الا الله اني كنت على ثلاثة اطباق ليست فيها طبق الا قد عرفت نفسي فيه كنت اول شيء كاسرا. كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو ميت حينئذ وجبت النار فلما بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس cepطا منه، ويجنح فما, ل... فما ملأت عين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعتم فيما ارينا حتى لحق بالرفيق الأعلى أو حتى لحق بالله عز وجل حياء منه فلو يومئذ قال الناس هنئا لعمر أسلم وكان على خيري فنات تفعوشي ألو تجمع ثم تلبسته بعد ذلك بالسلطان وأشياءه فلا أدري علي أن لي رب الله عنه ورده. فإذا ميت ولا يتكلم عن نصيح الموت فإذا ميت فلا تبتيني علي, علي ولا تتبعني نادحا ولا نار وصلت علي إذاري فإني مخاصنة نثن علي الترابة لنا فإن جنب الأيمن ليس لأفق بالتراب من جنب الأيصف ولا تجعلن في قدري خشبتك ولا حجرا فإذا واريتموني فقعدوا عندي قدر نفر جزور وتقضيعيها في الجنب. الحديث مروي عندي الإمام أحمد رحمه الله ومروي عندي الإمام المعين في معرفة الصحابة في ذلك اسمه يا أبناء رحل الله، فقد اتهينا النادي المنذبات التي أورضها المصنف والتي تتعلق بصلاة الجنازة وما زال الحديث رسولا في التروس الثانية إن شاء الله حول بقية أحدام صلاة الجنازة وفقه الله تعالى من خبه الأرض والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته